وَقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَأْخَصَةٌ بِصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غُفْلَةٍ مِنْ هَذَا قَدْ كنا فِي غُفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ضَالِيمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَفَبُ جَهَنَّمَ أَتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاء إيالهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون